لا تخضع عليه الطلاع ولا تبيع عنده الوزائع وليس لصنعه صنع سانع هو للدرجات رافع وللدعوات سانع ولأمة النبي صلى الله عليه وسلم شافعا أغر عليه من النبوة خاتما من الله ميمون يلوح ويشهد وشق الإله اسم النبي إلى اسمه إذ قال في الخنس المؤذن أشهده وشق له من اسمه ليزله فذل عرش محمود وهذا محمد ايها الجمعة الطيب الكريم ونتابع الاستماع مع حضراتكم الى القرآن الكريم لتزغى القلوب الأرواح تكريما للوالد الراحل الكريم عميد عائلات تلي مشعود بالشرقية وبالصعيد الحق اسأل ان يكون برفقة سيدنا رسول الله في الجنة هو لي ذلك والقادر عليه ايها الاخوة الاخباد يطيب لقائنا الليلة مع العلم الذي سعد به المكان منذ بدء الليل عصرا ونسعد به الان قارئ له في كل العالم نحوس الصوت الذي حين تستمع إليه تحس بجمال الصوت مع دقة الأداء والقارئ التحاد الإذاعة والتلفزيون العربي ونجم محافظة الفيوم والمقيم بالقاهرة قبيلة القارئ الشيخ طها النعمادي الله أسأل أن يفتح له أبواب التوفيق يتفت فضلته مشكورا ليتلو علينا ما يتيسر له من آيات الله البينات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 كل لِّمَنِ جعلنا من سكنهم قُل فلا جَمِيعًا في لَهُ وَدَعُ إِلَى رَبِّ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا لَهَا سَكَنَهَا فِي فَلَا يُنَادِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَدَعُو إلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَا لَهُ دَمُ وَإِنْ جَادَلُواكَ فَقُلْ لَا يُؤْذِيني بِمَا يَتَكَلَّمُونَ لَهُ مُنَافِقُونَ قُم بُرْهَانَ لَكُمْ مِمَّا الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فيه داره لكل أمة جعل ما من سكى لكل أمة جعل ومنذك فما ينزعنك في الأمر وادع إدراكك إنك لا مستقيم. What well, he is. Oh, yeah. فلم تعلم أن الله يعلم ما این نهایی سوی کفا و oh yeah, oh oh yeah, What is هل أفع نبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئج Yeah! yeah. فالون Yeah, yeah. ما كن دور وما هبط وبقى الله العظيم. <تصفيق> و ایلو <تصفيق> اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، <تصفيق> إلا تأذيكم إبراهيم هو سم لما كم المسلمين من قبل وفي هذا يكونوا رسول شهيدا عليكم وأن تكونوا an wa ku wa da وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتبات وَأَمَّا بَقَوْمُ الْمُنْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ فِي أَنفُسِهِمْ أَضَاعُوا أَصْحَابَهُمْ وَأَصْحَابُهُمْ So, A for the. نعما مولا ونعما What the up, ezza إلا على أزواج أو ما بلكت أيبالهم فإن لهم ساتي الصلاة وات الزكاه والتصيم بالله هو ما ناتكم فان الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِكِ فِي وَالَّذِينَ هُمْ مَعَدِ والذي لهم لخروجهم حافظون والذي أروجهم عباده إلا الله زوجهم أو ملأك أيما نور فإن النور ضيروما يا هم لا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 I <laughs> والا قادر ولا الكون الـ كل سامع من مين مين هذا ما جعلناه نطفة في قرى مكين، ثم خلق va laphon là la fra لا مخلقن اضرب ولا قد الإنسان من سنناته ام مجالی ما به اركَ الله تتبارك الله واخدن القالقيم ولقد خلقنا الانسان من صلالة ينطين ثم جعلناه ما تا و مرا داد وما ما کن داریم هر كثيرة وطوة من ذات كنوها وشجرة تأت من